Bismillahirrahmanirrahim NUN rahmani r-Rahim. Nûn. Ve kâlâm ve ma yistûrûn. Ma ant binâmeti Rabbika bimâ jinûn. Ve innâ lakrâ ajran. Gayrâ فسَتُبَصِّرُ وَيُبَصِّرُونَ بَأيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطْعِمُكَ الذِّبِينَ وَالدُّولَ وَتُدَهِنُ فَيُدَهِنُونَ ve la tutg kullahla f mahiin hmazin meshaim binemim man n aill al khairi بعد ذلك زنيب أن كان وبنيد اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ إِنَّ بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا بل جنة إذا قسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم Fetanadوا mصبحين anurduğu على harfikumu in kuntum sârimin Fantalqوا ve hem yatakafatun anla هل ha liyom alaykum وَأَغْدَوْا عَلَى حَرْبٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ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 أَمْلَكُكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ أَمْلَكُمُ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ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 يوم يكشف عن ساخ ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة بصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فهم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 فَجَاءَتْ بَأْهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنَّكَ لَذِيْنِ كَفَرُوا لَيَزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِم لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ